يا حبيبي غالي ولا غير على بالي غلاي وسيده حبابي هشام اللي تزفونه اليه الورد ميللي معاه الدن يحلالي عيون قصره العالي هشام اللي تزفونه Zelfs هشام الحب اسلوبا وهل الحب محبوبا اله الفرحه منسوبا هشام اللي تزفونا حبيب القلب يا يحس بقلبه الطيبه يشيل الورد و هشام اللي تزفونا Ik ben geen kamer, niet سبقت الناس هنيتا لقيت الفرحه في صوتها على هالليلة مجنون قصايد حبي غنيتا ضريف الطبع سميتا يسمر جهرت بيتا حلا إيماني بعيونة غنيتا <متصفيق> سميتا جهرت بيتا حلا إيماني يا رامي يسكينا وصالي تلخبطنا بريتا حالي ولا المغناطي هيالي بيوم على لون انا لو قلت يا لالي هشامي موالي يعجل ردي مرسالي نغنب وترمى وزونا يا لالو تلقي يا سلالي حبيبي حس موالي عجل